ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون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 مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آ ي ه للذين يخافون العذاب الاليم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 كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول الا, إلا قالوا ساحر أ و مجنون أ ت و ا ص و ا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أ ن ت بملوم وذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون